إنسان لا يطغى الرأى مستغنا إن إلى ربك رجع أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعوا ناديا سندعوا الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقترب